ياَاأَُّهَاَّذينَ آممَنوا إِ مَخَمرُ وَالمَيثِرُ وَالأَ صَابُأَذْذامُ رِجسُم مِن عملَل الشَّيْطان رِجسُم مِن عملَنِ الشَّيْطانِ فَجتَنِبُومونَعََّكُم تُفْنِحون ما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبرضاء في الخمر والميسر ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون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 إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبعون أنكم الله بشيء من الطيب تناله أيديكم, تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا مَنُ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم هَدْيًا هَدِيًّا بَالِغًا كَعَبَةٍ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ